أهدا الدرس اولا الأهدا في الخاصة بمهرات القراءة الموسع في النهاات الدرس أن يكون التلمذ قادرا على أن يستنتج التلامييد مع الكلمات الجديدة في الن أن يستنتج التلامييد مضاض الكلممة الجديدة في الن أن ييقح التلاميد أكثر من عنوان للدرس أن يستنتج التلاميد الفكر الرئيسية للنص أن يضيف التلاميذ معلومات وأفكار جديدة مرتبطة وغير واردة بفيه، أن يقدم التلاميذ أدلة تدعم المعلومات والأفكار الجديدة، أن يستنتج التلاميذ القيم المتضمنة في النص، أن يحكم التلاميذ على مدى أهمية المقروء، أن يحلل التلاميذ الأحداث الواردة في النص، أن يحدد أنواع الأساليب الموجودة في النص، أن يستنتج مواطن الجمال الموجودة بالنص، ان يستنتج التلاميذ دلالات التعبيرات الموجودة في النص ثانيا الأهداف المرتبطة بالدافعية أن يحب التلاميذ البحث عن مدلولات الكلمات في المعاجم أن يشعر التلميذ بالسعادة عندما يدور مهاراته ومعلوماته أن يقرأ في الكتب المتعلقة باللغة العربية لمزيد من المعلومات أن يرغب في تعلم اللغة العربية أن يستمتع بالأفكار الجديدة التي يتعلمها في المدرسة، أن يستمتع بآداء الواجبات والنشاطات التي تتطلب العمل مع زملائه، أن يستشعر الابتكار والتجديد في الأنشطة المصاحبة لمادة اللغة العربية،